إن في ذلك لعبرة لأولي الأبيصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب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 Halidin فِيهَا ve azvaj mutahherta ve rızvanın Allah. Allahu Al-lâvin yâqûlûn Rabbana, innana amanna, faûfillâna zünûbana, waqtina âzabana ar. Al-câbîlîn wa al-câdîqîn, wa Şehid Allah annu la ilahe illahu ve Malaikat ve ülulül ilmi qaiman bil qisstu la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 fəin haduk fəqul aslamtu ıjhiyən Allahı və men ittaban və qul illəvin aotu kitabı və alumiyin a aslamtum fəin aslamu fəqad و الله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير حطى ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشّرهم بعذاب أليم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 Fakif, إِذَا jemgana hımli yolum la rıb fihi, wa woffi et kullu Qulillahum, maa lkek almulke, te'atil mulke, man tsha'w, tanzil mulke, min man tsha'w, בי يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار, وتولج النهار في الليل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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ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 قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل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 ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ عيسى عند اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فيكون.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 inna hadha lahu alqasasu alhaq wa ma min ilahin illa allah wa inna allaha lahu alazizul hakim fa in inna bil mufsidin ya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 اِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَادُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَادُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنزلت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 وَدَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 اولئك لا خَلَ قَلَهم في الآخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكمه والنبوته ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن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 A yemrüküm bil بعد إذا أنتم مسلمون و إذا الله ميثاقا نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم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 ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون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 لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثُمَّ لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءه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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خباؤهم ود ما عن التم ود ما عن التم قد بلت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر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 والطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظلموا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 118. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 119. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم, فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين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 سنكتب ما قاله وقد لهم الأنبياء بغير حقه ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد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 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وإن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يؤمن بالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ